بوك تو تسعة تسعة زيلة لسبتماني ايام الاسبوع ايام الاسبوع لون الاثنين الاثنين مارس الثلاثاء الثلاثاء ميركوري الأربعاء الأربعاء جوي الخميس الخميس, الخميس الجمعة الجمعة السبت el săpt dominică al ahad el ahad săptămâna Al usbua. el isbua de luni până duminică minel neini ilal al ad minel esnein il al ahad prima zi este luni. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. عدو عزي يستمرت. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. عتري عزي يستمرك. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث al A patra zi este joi. Eliau murrabea. rabea U al chemis? El eu al A 5 zi este vineri. Eliau mul chamis Hu al jumoa? Elu el Hu al jumoa? Aș zi este sâmbătă. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. عشبت أزيست دومينيكا. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. نيلو نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.